بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله بعد قال المراد رحمه الله تعالى قلل هذا الحرف الثامن عشر من حروف المعاني الثلاثية قال حرف من حروف الجواب بمعنى نعم ذكره صاحب رص المباني قلل صاحب رص المباني من هو أحمد بن عبد النور المالقي وقال ان قلل ليس لها في في كلام العربي إلا معنى الجواب خاصة يعني حرف له معنى خاص قال يقول القائل هل قام زيد فتقول في الجواب جل ومعناها نعم حكى ذلك الزجاج في كتابه الشجرة كتابه الشجرة. فعلى هذا لا تعمل شيئا وهذا من العنامين النادرة في كتب الزجاج الشجره الشجره قال فعلى هذا لا تعمل شيئا انما هي نائبه مناب الجمله الواقعه جوابا وهي تعد في كلامهم قليله الاستعمال هذه فائده هذا الكلام في رسل النباني قال في الحاشيه واحد أصل نباني صفحة 82 قال قال جيري جيري بكسر راء مبني على الكسر وهذا الأكثر وفتحها يقول جيرا والكسر أشهر قال ألا قيري الحرف التاسع عشر ويقال جيرا والكسر أشهر قال بكسر رأي فتحها والكسر أشهر فيها خلاف منهم من قال أنها حرف جواب بمعنى نعم ومنهم من قال أنها اسم بمعنى حقا وقيري هي من الحروف المبنية على من على الكسر هي أنذر من نادر الحروف المبنية على الكسر ليست إلا أربعة جيري واحد منها هو اللام والباء بيكلا و قال في خلاف منهم منهم من قال أن حروجاب بمعنى نعم منهم من قال انها, حرف بمعنى نعم ومنهم من قال أنها سم من حقا قال ابن مالك جيري حرف بمعنى نعم رجيح ابن مالك لا لا لا بمعنى حقا لان كل موضع وقع فيه غيري يصلح ان تقع فيه نعم وليس كل موضع وقع فيه نعم يصلح ان تقع فيه حقا فيلحقها بنعم او لا يعني ترددت بين شبهين فالحقت باقوى باقوى الشبهين الحرفيه وايضا فان لها شبه بنعم لا استعمالا ولذلك بنيت ولو وافقت حقا في الاسميه قال لو علمت ولا أن ان اصحابها اللام كما ان حقا كذلك ولو لم تكن بمعنى نعم لم يعطف عليها في قولي بعض الطائيين ابا, أبا كرما ابا كرما لا الفا كيري او نعم بأحسن ايفاء وانجز موعدي وانجز موعدي ولم تاكد نعم بها في قول طفيل الغنوي وقلنا على البردي اول مشرب اجل غيري ان كانت رواء اسافله اجل غيري فاكدت بها اجل يعني اكدت اجل وعطفت على نعم جيري أو نعم البيت الأول بعض الطائين طيب وفي قول الطفل الغنوي قال والبردي اسم ماء يعني اسم موضع فيه ماء والرواء المروية والأسافل حي حيث يستقر الماء الأسافل حيث يستقر الماء وفي الأصل إن كانت أبيحت لعاثره قال وانظر بيت مدرس ابن ربعي في صفحة 360 وستين. تقدمت معنا صفحة 360 وستين معنا الدعاثر. هي الدعاثر؟ وقلنا على الفردوسى أول مشرب أجل جيلي إن كانت أبي الدعاثره قال والفردوس اسماء لبني تميم الدعثر قام الدعثور هو الحوض المتسلم الحوض المشقق دعثور دعثور على وزن فعلول قال ولا أقبل بها قال في قول الراجز إذا تقول لبنه الجيلي تصدق لا إذا تقول جيلي تقول لا إذا تقول جيد قال فهذا تقابل ظاهر هذا تقابل ظاهر أنها يعني قابلت لا وإذا قابلت حرف الجواب النفي فتكون بمعنى نعم لا تفيد الإثبات قال فهذا تقابل ظاهر ومذلوه في التقرير قول الكوميت قال يرجون يرجون عفي ولا يخشون بادرتي لا غير لا غير والغربان لم تشب لا غير لا غير والغربان لم تشب أي لا لا يثبت مرجوهم نعم تلحقهم بادرتي أي سرعة غضبي قال وحَتَّ وحَتَّ جاء من أثبت إسمية جيري بتنوينه في قول الشاعر وقائلة أسيت فقلت جيري أسيت, أسيت فقلت قائلة أسيت يعني حزنت فقلت جيري أسيء إنني من ذاك من ذاك إن أسيء يعني حزين إنني من ذاك إن أي من ذاك الأمر الذي أحزنني والاسي الحزين ومعنى إنه ما معنى إنه إنه أسير إني من ذاك إنه. إنه يعني نعم نعم والها لماذا آه للسكت أسير أسير, أسير أسير إنني أسير بدور الله أسير إنني من ذاك إنه يعني نعم قال ولا حكت فيه لماذا لا حكت فيه شعريه قال لانه فعل مضطر ما معنى فعل مضطر ضروره شعريه هذا انظر هذا من التعبيرات عن الضروره الشعرية هذا نستفيده الحين اقول لك ماذا يقول لك يعني انسان يقول لك لانه فعل مضطر اسمعنا يعني كلام العالم على شعر اذا تكلم العالم على لفظه في في شعر وقال لك انه فعل مضطر ايش يعني ضرورة شعرية وهذا من فائده قرد الكتب أنك تتعرف على تعبير لأن الفائده قد يعبر عنها بعده الفاظ المتبادر عندنا دائما المتبادر عندنا ماذا نقول ضروره شعريه هذا عبر عنه قال ولا حجه فيه لانه فعل مضطر قال ويحتمل ان يكون قائله اراد توكيد غيري بان التي بمعنى نعم فحذفها همزتها قال ويحتمل أن يكون شبه آخر النص بآخر البيت فنون تنوين الترنم وهو لا يختص بالأسماء بل يلحق الفعل والحرف قل قد يكون مثلا ماذا يعني من باب تنوين الترنم ترنم هذا يلحق القواف ما هي المقيدة قلت أشار الشلوبين إلى هذا الاحتمال الثاني وهو أقرب من الذي قبله والله أعلم أن التنوين فقلت قير هذا تنوين ماذا تنوين ترنم هذا تنوين ترنم طيب إن شاء الله إله نزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين